لخزمة درسي كمبوين لشرح كتابي الواجبات المتحتمات عنواني كتابك من شرح كرت ودرسك من خين لسرتك كتابك أو درسك كواه لخزمة بوين لدرس رابردو بلانشاني الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها أم عنوانك ما ام كتاب كتابك اكتب كتابتي خاصة هي بتفاصيل لسل اوصي الأصلاق صدقات اوصي بن مايا اوصي بن شيني جرنجا كالإسلام دهاتوا ده كتفرمي وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم همو بندئك دبي خوي ابن السيد اينك ابن السيد في ابن صلى الله عليه وسلم ببلغو بعلمه. ده فرمان ما مستقیم بر سیاره لیکر لولام دنبال پروازگاری من او خدا عیا کمینی بدهیه ناو، دروسی کردوم، روزیم داد، آمرینی، آمرینی، کارکانی دنیا بوقباط و پروازگاری همو جهانه بنیامد کاری هر آویش پرستاری منو معبدی من، دیگر لو پرستاری ترمنیه، ولحاقیقدر نکبو منش، بو همو جهان بیشگر الله پرستاری ترمنی به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 صلى الله وسلم عليه في غمار إخوان محمد كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشمة أم في أقليشية لا تيركاني أي تيركاني عربي أم تيريش جغرتوب اسماعيل إسماعيلي كري إبراهيم صلواته وسلامه إخوانا سربيا أم في غمار الليل إخوان وهذا الرحمات يبوهم يبو عالم بقول تاريخ كاني كفره شركه خيانته استمكردين رزقيارن كات دارن بين بناء عدالتي يوداد بريوري إخوان ناسي بو عرويتي وقمايتي اگر بو بهاتايا خلق دوينه دکوتن بلم چونكي دينك حق خلقي عجم عربي او شيء حسود بو اهل شقاء ما ولكن في حديثنا لم يكن هناك حديثنا لم يكن هناك حديثنا لم يكن هناك حديثنا او پیامک کرد ناآتامونای محمد بچه. هر کس سعی کرد سیوالمان را جیبت زبانی پرایبی، اخوان موفقی بکه، آورد دعاهایی آسان او، فراوان دوست او، اسرار حد هر کس یک آمیس بر سیاره نزدیکی چه نزدیت، به آگابی او کارولال وابد، و لیدانی ادند، هاور نالی آگاب همشونیک، ایلا انسان دنور جوانیم. آمیس اصلاح داد بقبر. لو سبب رسايلي كان أجل لو ناجح بي دواكي آسان أجل لما ناجح نبي خدا محفوظ ما بك أو دواكي ذو قرزة أمر دتين خدمة درسي دوم لو كتابه الواجبات المتحديات دفلا ما مصطى أصل الدين وقاعدته أمران أصل وتبنا ما قاعدة شدسا تبنى مايا قاعده واصل تقريبا معناها واتا اساس يكتلو بني بكي واتا انفيا سرتاه السلتا وفير ايمان وتوحيدكات ضلت لك الخيط عليها سابديا دا فرمي اصلو بن ماي اي الاسلام كدين لسرب بن يد نلاوو دين لسرب الفاء بيت امران واتا شيئان دو كاره دو شتا الاول الامر بعباده الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاه فيه وتكفير من تركه أصل يكم بنما يكم كديني اللبان بالنياردري ديني بوثابت ابيو بقائدي لسري اروات فرمان بكي فرسني خوي تعالى بتاقو تنها هاني خشب بدي خوشوي سيد بو توحيد و اهل التوحيد, التوحيد او كساني كتوحيد ترك اكن وازل لهنا ببعور مزانيت باشرحي ام عباره ما مصابكي فرمان بکی به پرستی خو عزوجل بتاخوتنها وتا دعوه بانگوازت بو او بکوا خو بتنها به سرد دعوه وبانگواز بو او توحيد جوانی کوا صاف هيد گردہ هی جورین گردہ کنا شو جی دنیا به ام دعو و مبارکه بو توحید یکتا فرسخوا بانگواز یمو پیغمران صلات سلام یخوان اشرف وظيفتك یستر جیید با ياكم كاركوا دعو بانجوازك بيعمارنا سام بيكذب يا لقال قومنا توقيخوا ان بالتوحيد سام بيكذوا عز وجل من السورة نحل آثز وشش ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاعود بتأكيد بضل نيابوهمون توقيب ما نردوا ايش او بيعمارش بوقوم ابوه ورن كانت تنهاب الله يا شريك ابو بريان مدن لسورة الصلاخ وادفر سبحانه وتعالى وقد ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا وصى ربك وامر فروذيالته فلمان في دوال وصيتي كردي نفرستي بيجله الله ولا قضى لَسُورَةِ باقوت شاككاربا لسوردي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون محمد صلى الله عليه وسلم هي ما ولا يا الا إلا وحيمان بو ناردو ونجامان كبانجي كبانجي بك بويك بزانن إله حقني من النبي تنهمج بفلسطين في صلى الله عليه وسلم لسيرهم وما خير دم أنا لشاري مكة فيش أو ينويش فرض بي دسال باستمراري با وببردامي بانجي قومكي خوي وخارجي زي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 هر کس دسمایی نبود، اوی به دستیویی بفره بخیره. دسمایی انسان، سرمای انسان، اساسی دینکد توحیده، اعمال کانتر بدو بدو ای دین. اگر آوات حاک و بیقل بود، اعمال کانتری اگر کمیش بلای خواب سوده. عقیدات خراب بود، شرکی بیبو، مشیلیک بودی، به عوارض بودی، کدوسا کانتر بخیره و سودی نبینید. بوی لپش وی، حجرا مکان مصعب كور عمر نار بوشاري مدينه فيش خوي دعوة كذبو ايمان وتوحيد كاتي خيطشو مدينه دايسن صارك فيش خوي و فات معاذ نار بوشاري يمن هربو التوحيد و أي اي معاذ اجيبو لاي قوم يكون تويك اهلي كتابا قا و رجو لك العلم هي يكن بانجواز و باب التوحيد توحيد بيد باقي مكبو لا اله الا الله فاشم مصفر موي والتحريض على ذلك هاني خركي بديه بو توحيد والتحريض الناس على عبادة الله وحده لا شريك له وتهاني خرجي بديت بوبرسني خوية عز وجل بتاقي تنها ببيش شركوها وبجبر ياردان وخركي لسر هان بني تماحا بخيت بركبه صندق وشا صبر وآرام بقري لسر الدعوة بانقواز باتوحيد آرام برتن لسر الدعوة كاره زر زر ويبرايين هركز سيده وخوية تعالى داعي بير خير وخوشي بو وفير بيو فير اييني ابكا ابي الصبر ارامي زوري بيته شو يلا مقابل تا كسان توحيدا يا ريت توحيدن شو قاعده بيكن برفزنا وا ثم تبارد اكن, أكن. الرجل بدل بدل بكان الرجل استزاد بدل بلام او طاريك ما دنيا شيليني زور قوري بدواك بهشي فان وبري حي تعالى يا اجر صبر ارام النبي لاستي نقضو كسر قكانو قسن أخوش كان يبي باوران ياخد نيران توحيدو ياخد حسودان أوتو براس تخيرت كم دبيت لو منطقة يود فريكة خير كم دبيو توحيدو خلقنا اما أما كتو صابرو آرام جربوي دواي فتريكو معويك زمني خلقي زور سود لي أبين بركة رأي أو دعوة توحيدا لو منطقه يخرج بأمر عز وجل فعشان تفهمي ما مصا والموالات فيه و اتا توم ولاد تو خوشویستی او تو صیانت او صداق بو آری توحيد بيت جار خوشوییتی خد. سال خصونه یار بو توحيد دینی خواهی، و بو هلگرایی توحید دینی خوا. بر برقانی او کسان بکی تو، کشیرک بلاک نوا، به باوری بلاک نوا. دجایتیم بکی، ردیم بدی تو، أموالته أمزوي زوي خوات عز لا خوات على وقت راضي بك توحيد بياقة قر بقرار بيت تو إفساد تي بلا وجه توا دواي أو تخوات على إصلاحك توا جورتي مفسد سوي كتو أتوانيت شاكبكي بوش خراب دكين إن شو أو كسيك توا بار علمي بيت حكمتي بيت لينو نرمتيها بيت أرام قربيت نجبة مع كم كل بدأ يا خسير رقبك بلقو بحكمت بلنرمي بجواني بعلم ردي شبهتك أنا بدرى وبلقو أوانيش توش أو خيرب كتولا سريت دفر مما وتكفير من تركه أو كسانك توحيت ترك أكن بيشجئ أخن بيشتيل أخن موحدين توب بيباورم زاني دواي أو كبويان درون كده وا بويان بووا كتب أهل العلم وا قران بويان فناياوا حديث بويان فناياوا قلت عالم وا دفرمت اما شركه اما كفره اما لدين اسلام درتا كات واضح نهينا لو كفر شركه بردوان بون توبه بي باور يم زاني دو اي رنكو دو اي قامه حجه هر كسي توحيدي خو با كات مو وحد غير خوفرسي ابي توبي باور يم زاني بري بي باور او باور راسك خدا بني ادم تو الدنيا شريكي بو داوا بوت اهل شرك ابي تولي بدور بيتي بو خوي تعالى فرميت ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا لسوره نساءاتي شلوهش ده فرميه خوي فرودجار نا بوري لكسه شريكي بو قرار بدا واتبشرك ومرتبي ما مشريكي تاواني شرك هر تاواني جترث بها نجاته او لجلم شي ادي خويا عز الزوجلي بي وليد خشبي بي بيجرب ونكر زدتت برحمتي خوي، فاش ما شفاعتي شبعت كران درت كات اوه نصي قرانيه للخواته على شرقنا بوليد لا سوره الزمر فتعالى فرميت ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك اي محمد صلى الله وسلم وحيما من بوتو نردوا وبو بيغمبراني تيشتوش كفرموا ما انا لا اشركت لا يحبطن عمله اگر شریک بخوا قرار بدهی هاوری بوب ریال بدهی کرد دوت شاکه ک همی بتال دبیته همی حل تا سر بسر درجي. ولا تکونن من من صدق رازغيب في وديار بيت اخلاصي بخوي عزوجل هبيت بو تماع دنيا بو مال دنيا ايش نكاد وخوشويستي خيرو شاكي بو هموم سمانا بيوت ورحم بزيبره امر خلكان هبيت شنجار فرسيال اذا كان شنجار لواني مناقشه دقالو كن قسغان الرقبه ابي تو ارام غير بي ما بس الحق بي او كسانا ابي نرم بي دقالو شي كدكاتي اي انها في الحق بن شده رقيل دقالو يعني دعو بانگواز باب حکمت بیل جی خویی آموزگار کانت بنریب و بجوانی با بلگو با برهان لق خارج قصبه نج بقصی فلان علان فیسان اول اسلام دا مقبولیم و وقتی قصی عالمی استشهادی بیاقین کلگل کلامی خوابی غامری خازن متابق بیه اما گر هاتو دجاتی خوابی غامری خازن بیه سه ویشی کردی بید زلیکی کردی بید ایمنایی به حجوا بردم با گیوب کین وی لا سوره النحل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنه وجادلهم بلته احسن اي محمد صلى الله عليه وسلم او ابو حمدايعك بان جواز بك بركغي خي عز وجل بحكمة بامججري جوان مجادلهن بك او كساني توزع علم هي هيو اريشنا بيه بك بلته احسن بوك جوان ترين شواز وجوان ترين رجايا لا سوره يوسف فهمت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أي محمد فرمو بل أمر رقا راستك إمنى بانجي خلشي بودك لسر علم منو من منوش ونكوتواني من خوامك لسر أم آينا مأوانيك بشو من أجن بها ماشي وبانقباز ودعوة وتوحيد لسر علم وشاوروشني وسبحان الله وما أنا من المشركين باشي بيقردي بخوابه من لها والبرياء لا نيموا لمشركان نيم كشاي بخواتي على قراب دم مو تعالى على بما في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك اي محمد صلى الله عليه وسلم بارحمي اخواتي تعالى كتو لقل الخلكه لقل أصحاب النرمي اگر تو كسجي رقوت النديج ويتايا ظل روح ويتايا خرجي لي دورته جوانا ده كردي شيرين وارامو لسخوي برحمتي خواو كبسرته يا او اخلق جوانته يا كاد اخوي عزوجل موسى يروانا كردك هاروني برايب ولا فرعون كفرعون تند كابراكي ملهرك للرقب ادعاي خواتي اكرد خواتي تعالى به فرمو وقل له قولا لينا لعل و يتذكر او يخشى مانك دوكوبي به فرمو اي موسى بان نرويق صعي لك بلقه بيركاته و بخوة بجيته و بخوة بجيته و بخوة بخوة بجيته كيف يمكن أن يكون الإسلام هذا لكاتب دعوه بانقباز و أمر بشاك أولا سرخوه بان الحمد لله لم أصري خشمان وسائل علم قياندن وسائل دعوه بتي نرويق بلا لها بخطبه و تاريخ باندهت بمحاضرات دروس لما لمالان مالان لجي قربارغي بنو سني جوبار ومجلو أوشتناه بكتير بقاصة بنشريت بسيدي سندها طلوق خير هي وسائل هي هتال رجاي بريد الكتروني للإنترنت لفيسبوك سندها الرجاي الحمد لله بدون بتجيب لواقي دواء مهم هو إنسان خير بوخوي كذا زير بو أو رحمة جونا كخابي دواء بس شختي لي بدوا دين بلابك دواء تيجي فاضيتي كلا جوريا. ما أصل يكمن بيه؟ ما مسافر مي أصلي دين وقواعدي دين معنوي دين وبرتبابوين دين صاروا أصلا. يكمن فرمان كلن فرستي هاني خلقي خارشي ببدايت خواشويسي بدين وإيمان داران هبى وأوك السبب أبا أرب زانيك ودينية دين إسلامية أصلي اليوم دا فرميها: الإنذار عن الشرك في عبادة الله إنذار خلقي بكي بياندرسيني كاتا شريب وخا قرار أدن والتغليض في ذلك توندبي لو كاتا نرمني النبي بآساني بشايندك وشريكشيك آساني بشاين آسان وإعتياديا والمعادات فيه دجايتي أو كسبك كواد شريب وخا قرار أدن وتكفير من فعله أو كسب للابه باباور بحسابه كواد شريب وخا قرار أدن واتا بتوندي إنفاري شريبكي كارين بتوندي نقصي رقبه، واتا بتجدي بيقراه زور با اخی بیبدن بتأكيد، تاکید بر دوام بل سنه و اکوا بن تاوان أبيت مستحقة جهنم بهم شيء كقدر تقول النبيات والسبب أبو عمل الصالح كانت تخش الشر لو جورته يا هتا هتاع هتالجهنم مستوي بهاش تبينيت كده وش كان لدنيا ده هم يبطالبين خير ماله حلال بيت دشمني خوي عز وجل بي في غمار حاشل يبقى صلى الله وسلم لسر زوي ده كسيكي من أبوهذي من مسلمان أبيه إهمال بكان تيش شرها لو جورته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 هر یک نصیبی جیخوان هبی لکار کو لکرده وگل اشگ ده. هرکی بچوره خوی. کسی کسی اکا باشی کی خوی یا خود پارو مالی که ما ایلو کسی تر بشارگه. یعنی ایشگی فراوانه بخوی نکرده مشروع عجی. یعنی ترسی جهی. یعنی بقول نارض ریوا. بله امهم صفت نقص جی اخوانیه. خواه مقدز دلوماندله. پیوسته بکس نیه. هیچ کسی کجش دگر خواه بشاری أهمه ما جرت فلك جو را لاسمانة أو كأبديار أو كناي بيني شئ عجيب بس قريت ذريك اللثونة خوانة كيبزية لفانية إذا خو شريج واجية هر شريجنيا أو كسانك وعباد وغيري خو كان وابشانة كو كو أم مخلوقاتناش لقال خويا خلق يعني كل البيت كسيء أبرز خالق بيت رازق بيه بديه نربيه بريوري كون بيت بيزغله الله كسي وهايا نيا كان ابو كذب ونا ظلم ما في خواد ما في يشدانين نصب نيه تو نصيب دبيان مظلوم وبستم ياخذ بجوي هيدر بلا غير الله كسيتر حساب خويه وبغي خوابي برسي ليه بترسي يعني خصائص فلان كس يقول خواقي بزاني استغفر الله خير رب العالمين اللي شافينا خو شكانها فلان كس يقول خوا شفاء اداك توه قدمت زباني قوسينكي الزباني حامد زورج فلان كس والله علمي غيب بلايه فلان كس وانا عالمي مهم بالغيبه اي لو بردنتش يرو اداك اي زاني فلان كس كامري اي زاني فلان كس كربيانك تشيب اي زاني فلان كس تصاد عمر بيت استغفر الله ها زوج اللي مولنا مش ولكن يجب ان يكون لك ان تتعبد من اجل العلم ويعلم من اجل ان تكون لك ان تو لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك شفائنا خوشكاً واياً باردوام كباس بانسكر الدواء. پاشا ما مصابه فرموه والتغريض في ذلك توند بيت وشركو الشرك ترسانونا خلق الشرك دا واتا بيوستا نهيكت بتوندي بي نهيكت تأكيد لسر كي باردوام لسر بشلوشاوي بحزم بجدد بقري شرك نميني أسباب شرك نميني تأكيد تواوي لسر لا برو يشيرك باسمك سبب بتطلبوني عمل ساكنه الدنيا ولا قيما خسار من دبي فاشفر ما مصا والمعادات فيه قوات دجايتي شيرك بكي ودجايتي أهل شيرك بكي جر واهي بالزبان واخوازيت جر واهي بدون زرد واخوازيت جر واهي بس سيف وسنان بسك واخوازيت هركاته شوازخ هي دفرمي دواي اوكوا بو خلق الروم كده والشركات خطر خطرت الرسناك، يقاميحه جلس أو سابره بيبى وريح سبكة بريتو ودي بيبى وري، من القرآن بوأخيره، فرمذا كان في قاملي خالد بوأخيره وصل سلم، أفرم من علماء الإسلام او تفسير كده دين أو هاي توري مننا موديني تازية أو حديث أنا قبلنا كمو أو القرآن القرآن خوته، نخرف الله أنكر سهل الله، يعني فلانك سر خيبة زانية، يعني فلانك في تو براسي. دين الكفر ايمان الكفر ندويز براسي خويا تعالى واحد الاحد بيت ويس البزور شريك بخالق راد او كذب شي خير لتدايا براسي توب بباور ويفرمه مسا وتكفير من فعله واتؤك سبب باور بزاني كشي بخالق راد بو بزن موس منن ابدا ايمان وكفر بيكونا گنجت كفري گورا لقب ايمان بيكونا گنجت لذلك وخوشوستي ايمان خوشويستي كفر بكنا گنجي و خوشويستي اولياكان نخوا لگه خوشويستي اولياكان شيطان بكنا گنجي ابي لاجم گريت يعني اوليا املا اجر املا غير ايمان و توحيد و دين داري او موحدي خول الرازي بيها اجر اولا غير اولا دنيا دا باتو زربي جهنم ناب خوشويستي بو ديني خوابي لگه لوشه خوشويستي بو ديني غير خوشابي ابي تنها شون خواه واحد و أحدا ديني هل ديني أو راس بيت هل في غمري أو في شوا صلى الله عليه وسلم عبادة شايستي أو بيت دوس أو لياكاني أو براسي خواه شايستو بني أو بيتكسكي خواه ناسو ولا أبراء بخواه تعالى أخوه عز وجل فرميه القرآن في روزة في سورة المتحينة لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء أميكم مما تعبدون من دون الله و اي پرودگار د فرمیوت براستی پيشوائيتي او ماموستايتي او قدويدايتي جوان هيب بو ايوا ل ابراهيمو ايمان داران ترګليبون واتقويدايتي او جوان ورګرا ل ابراهيمو ايمان داران ترګليب دابون اذ قال لقومهم ما قومه خوين فرمو بنا توکي فرمو انا براؤ منكم ومما تعبدون اي قوم اما اما دين التوحيد الله وكينه وكان اغيب وديني خيال عز وجل ايه ونايم بلوخه تعالى هندكتان خرف رزن هندكتان مانغ هندكتان كوكبكا وسيركان هندكتان بت او ابزعن ايهما بارين لايه ولو خوى قلاني كذي فرسن بيتجلى الله كفرنا بكم ببوارثن اظنين كفرتان في اجين ايهما ايهما قبولناتين وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا لم رب دعاوة رقبريو دجاياتي لبين إيمو إيوه وبيابو أبدا بهم شيء حتى تؤمن بالله وحده تا إيمان دين واحد الأحد بتنهاي إخوة تعالى وترقبريو النزاع وشارل بإيمان لسر مال دونيها نية لسال إيمان دينة مادام إخوة برسنين وغير إخوة برسن دجاياتي لاداقين بلين إيمان بريبن دول كون الإيمان في سوره آخر اخر ايات على الف لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله نابين ايوا قل بيك هبن ايمانا بخواهبه ايمانا بالرجد ايهابه لجل او شخوشويستي ان بكس هبه كجديد خفي قومي اخواته واتن ابيش بوحبه ومعنى خبر دي يعني كسك هبه بربن باورم بخواهبه با ورم بروجی دوای هه لگل او خوشویستی بو که سانای ک دژاتی خو پیغمر خواکن ابد نمیشتوه هر کس ی اوای نابه و نایبینن و نابه کس یک بب به ایمانی بخوا و روجی دوای هه لگل او ئیمانه بر ریزو عزیزش خوشویستی و لانگری او کسانب کا ک دژاتی خو پیغمر خواکن ولو کان او ابائهم او ابناهم او اخوانهم او عشرهتهم با با بیامن با کور یانبن ب آبراییم بن باعشره تکیم بن برای ت باوقت تا عشره تکتا دشعتی خوابی قمر کدی کرد الله سر تو نه بخوشش بیوت. آبیت تبراییم کی؟ آبیت چج نتایید؟ سبحانه و تعالا. اولایک کتبه قلوبهم الإيمان. هر کس اوهابو خوشه ویست عاوبه خوابی قمر خوابو موحدو لاینگری به آورانی نکردو خوشانی نویز تبرای لاین کرد. او ایمان لذی انتسابی و ایمان لذی انتسابد بود. وأيدهم بروح منه خداي تعالى تأيدي أنك بروح للا يا أخوة هندفر من جبرايلة هندفر من رحمتك للا يا أخوة إبانيا ثابتا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أخوة فرميه سبحانه وتعالى دان خمبهشتانيك لجير خان كوشكو تلاركاني أو دروات ودخانو كان لسر آوة أو نجي خوشا أما خالدين فيها بردوام لنا وبهشتاء رضي الله عنهم ورضو عنه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 الا ان حزب الله هم المفلحون براسي تنهاكم ولا نخوا حزب اخوا او جماعه السلفازن كما سردني اخوي تعالى دعاكم اخوي يقولوا لي بان لا كانوا خاطرنا وجوهنا وصفات بازاك نبغى خداي عفوا امك في حالنا امك زيات الذي انشار زمانك في امك بموحد له مجر كان يشرب دمك وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين